بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذا وقد ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد